بس أهل اهلا ذكري انكوس لا اهلا ذكري انكوس انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا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 بس يا أمتي إما ذكاة كأوبس يا راني ليه ذكره لأن أمتي أنا يترحش يا راني لن أكره، آية في بو إيوهاتو، آية في غمبار إما نهاتو. ده فرمة خواني يا موسى لا تخ... اني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظالم ثم بدل عُسلا بعدس، آية في غمباران ظلم ينكردوها. هما هو كورجباس ما كبرام، هو استثناء منقطع.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 إلا ما قرشيت إجبيت يا مناقة بينازانت يا كسي يعني زوري لي بكريت. بكريت مثلا بكريت مثلاً لأن كسي عاقل بالغ باختياري خوي خوي, خوى على ولا كرامه فرمهن ذكز دلنا إما السيدين فتأخذ هاي لا لآل وبيتي في عمر عليه الصلاة والسلام اذا اشتكان نسب كان راس بد أو بل هايو هياو بلام بوني كالسيد بولا آل وبيتي في عمر عليه وعليه الصلاة والسلام كواتا قلم لسأو هالجيرة تي تشيدي فساد وخرابها تي شنيش كل آل وبيتي في عمر الصلاة نه ولا برا من أبطأ به عمله لم يصير به نسبه كسك عمل كردوكي دوايخا نسب كيف يشين اگر كنت قاتل أو أشتر بيشارة توا شريط لعن الله من آواء محددًا فقم الله صلى الله عليه وسلم تفرمي لعنة إخواله وكسي كا محددك يعني كسي كا فتنة إجلزوية دروس دكاتو دع دي بر لعنة الحمد لله وصلاة وصلاة وصلاة الله وصلا إن كنتم لا تعلمون